হদে হদে হদে হদে حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني يا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني اخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني يا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أذبرت ناداني وإن قبلت ودناني اليك الشوق من قلبي على سر و اعلان فيا اكرم من يرجى وانت قديم احساني وما كنت على هذا اله الناس تنساني فدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني أنا رحمتك تمناني بلت ودناني اليك الشوق من قلبي على سر واعلاني فيا اكرم من يرجى وانت قديم احساني وما كنت على هذا اله الى ناسي تنساني لدا دنيا وفي العقبى على ما كان من شان حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني চালে